أولائك الذين هداه الله فبه دام قتاده أولائك الذين هداه الله فبه دام قتاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الزكية العطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى أحبتنا الأكارم في برنامجكم فبهداه مقتده أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وعين كل ملائي يا سالك طرق النبي وصحبه ما أنتم وسواكم بسوائي فحياكم الله تعالى أجمعين سائرًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنًا أحبتي في الله في برنامجكم فبهداه مقتده سنتحدث ونتطرق بإذن الله عز وجل إلى وظائف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هذه الوظائف وهذه الغيايا وهذه الحالات وهذه المقاصد التي تجعلنا نلتفت إلى دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في زمن يعج بالحروب ويعج بالمعارك ويعج بالطحن والطحين والعجن والعجين نحن الآن في زمن الفتن المدلهمات في زمن الوافدات الفكرية والمتغيرات الثقافية نحن في زمن تموج فيه الأمور مورا فتن تعصف عصفا رب شر جر ألفا سامن الأعداء خصفا ليت قومي يعلمون أحبتي في الله لماذا نتحدث عن منهج الأنبياء والمرسلين؟ في الإصلاح وطرائق التغيير أول قضية تحديدا في هذا المجال وفي هذا الصدد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمرنا الله عز وجل بالاهتداء بهديهم والاقتداء بهديهم والاتساء بطريقتهم فقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم فأراد الله عز وجل جل في علاه أن يجعلنا نهتدي بهدي هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد اختارهم الله عز وجل واصطفاهم للدعوة والرسالة فكانوا صناعة إلهية الله عز وجل اصنعهم ولذلك رعاهم وتكفل بهم سبحانه وتعالى فقال واستنعتك لنفسي وقال الله عز وجل ولتصنع على عيني لقد صنعهم الله عز وجل على عينه ولقد خلق الله عز وجل ابو الانبياء وابو البشر آدم عليه الصلاه والسلام بيده كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده الشريف علي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاختداء بهدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكي نسلك هذا الطريق ولا نحيد عنه مطلقا لأننا سنجد اختلافات كثيرة طرق مختلفة طرائق قيددة انحرافات التواءات هناك أشياء كثيرة تصدنا عن طريقهم ربما هناك يصدون عن طريقهم بالنظريات العقلية هناك من يصدون عن طريقهم بالنظريات الفلسفية هناك من يصدون عن طريقهم بالوجدانيات أو بما يجده بخواطره برؤاه بأفكاره لذلك جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات التي تلاها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكي تكون لنا المرجع والحج النهائية التي نقوم بها في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وفي مجال الإصلاح وفي طرائق التغيير وفي طرق الدعوة والإرشاد إلى دين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك نتحدث عن منهجهم لأن أي شيء يحصل في طريقهم وأي طريقة ربما تخالف ما أراده الله عز وجل منهم يأتي التوجيه الرباني انظر يا أخي الكريم إلى قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ذلك الرجل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يريد اصطياد قلوب الكبار من كفار قريش فصد بوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أم مكتوم فأت التوجيه الإلهي من ذلك. الإله العظيم البر الرحيم سبحانه وتعالى ليوجه محمد صلى الله عليه وسلم إذن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسيرون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نقتدي بهديهم وننتهج طريقتهم لأنهم في حال الأحوال وفي كل الأمور يسيرون بطريقة متفقة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لاحظ يا عبد الله النبيين بعثهم الله مبشرين كلهم منذرين كلهم قال الله عز وجل في الآية القرآنية الأخرى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله عز وجل جعل طريقتهم طريقة اتفاق طريقتهم طريقة وحدة طريقتهم طريقة اتلاف لا طريقة افتراق لا طريقة ابتعاد لا طريقة ابتداء لذلك كان الناس أمة واحدة يعني أنهم على دين الإسلام على دين التوحيد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كانوا على مدار عشرة قرون على التوحيد حتى أتا هنالك أناس يشركون بالله عز وجل فأرسل الله عز وجل فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ليعلمهم دين الله سبحانه وتعالى إذا كان التوحيد هو أصل الوحدة وكان اتباع منهج الله عز وجل هو أساس الإئتناف بين الناس. فحينما حصل الاختلاف أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجههم بهذا الوحي. هذا الوحي كذلك يولع به الذي أتى والذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء والرسل ما كان من تلقاء أنفسهم. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك نتحدث عن طريقتهم لأننا نعلم أنهم لا يتحدثون من تلقاء أنفسهم. إذن أيها الأحبة الأكارم هذه الطريقة الإلهية التي رأى الله عز وجل بها الأنبياء والرسل في الوحي لذلك كان ينزل عليهم جبرائيل عليه الصلاة والسلام هو فقط من شت الملائكة الذين هم كثرة كافرة ما بين السماء والأرض جبريل عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي يوحي إليهم وهو الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في روعهم مع الطرق الأخرى التي تأتيهم من الوحي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إما أن يكون رؤيا وإما أن تكون صلصلة جرس وإما أن يكون ذلك من جبرائيل عليه الصلاة والسلام أحبتي في الله طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانت لغتهم واحدة لغتهم مشتركة وهي الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الله عز وجل والدار الآخرة لذلك جعلوا قصار اهتمامهم وصلب ومحطة طريقتهم تذكير الناس بالله وتذكير الناس بالميعاد وتذكير الناس بالوعد والوعيد وتذكير الناس بالبدء للنشأة وبالنهاية للمصير كيف بدأت يا عبد الله وكيف ستنتهي وكيف ستكون يوم القيامة وإلى أي الطرق ستسير أ إلى طريق الجنة أم إلى طريق النار هكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام طريقة متزنة متسقة ثم نحن نتحدث عنهم وعن منهجهم كذلك فنقول أيها لحبة الأكارم إنك لو لاحظت طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تجد أن هذه الطرق كذلك لا يوجد فيها افتراق ما بين كل رسول ورسول يعني لا تفرق ما بين إيمان برسول وإيمان برسول بل يجب عليك أن تؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله فلذلك أنت حينما ترى نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وآخرهم وواسطة عقدهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كلها على سنة واحدة وهكذا نجدهم في كتاب الله عز وجل على محبة وعلى ائتلاف وعلى تواصل إلفت نظرك في كتاب الإنجيل أو في التوراة، ستجد أن الإنجيل والتوراة يعرض الأنبياء أو الرسل بطريقة قد تكون طريقة مهينة. يوجد فيهم خلاف وتصارع وحب للدنيا وحب الكراسي وحب لأذو لاهوائهم وذواتهم في كتاب الله إنها طريقة متفقة طريقة متكاملة. محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الأنبياء أو الرسل، والله عز وجل يقول لمحمد قل ما كنت بدعا من الرسل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حتى في طريقته عليه الصلاة والسلام جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أتت بجميع محاسن الأنبياء والرسل ورسالاتهم عليهم الصلاة والسلام فكانت خاتمة الرسالات وكانت هذه الرسالة التي ختم الله عز وجل بها رسائل الأنبياء والرسل مع أننا علينا أن نلتفت إليها جميعاً ونقتدي بها ونؤمن بها ونسير على طريقتها أحبتي في الله لا تذهبوا عني بعيداً ثوان معدودة ثم أعود إليكم بإذن الله مع برنامجكم بهداه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم نظرك وفكر بعقلك لماذا أكثر الله عز وجل من ذكر سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في كتابه سبحانه وتعالى أتكلم معك بحق هل فكرت بذلك سابقا؟ آيات تلو آيات قصص تلو قصص قصة موسى كررها الله عز وجل كثيرة قصة إبراهيم كررها الله عز وجل كثيرة صالح، هود، شعيب، لوط عليهم الصلاة والسلام هل ذكر الله عز وجل ذلك لنا مجرد تراث؟ هل ذكر الله عز وجل ذلك لنا لمجرد أن نستزيد معرفة؟ هل ذكر الله عز وجل صفات الأنبياء والرسل الذين أخبهم الله عز وجل فيها من بين سائر البشر وكملهم بالرسالة؟ هل ذكر الله عز وجل ذلك لمجرد أن نقرأ هذا قراءة عامة؟ كلا، إنما ذكر الله عز وجل ذلك لكي تعرف الأمة أنها بحاجة ماسة جدا لأخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنبائهم لكي يسيروا بطرائق الإصلاح وسبل التغيين ومناهج البعث والإرشاد وطلائع هذا، هذه الأمة التي تنشر دين الله سبحانه وتعالى لقد عاش الأنبياء والرسل أزمات أخلاقية أزمات اقتصادية مصائب ونكبات كثيرة جدا لقد عاش الأنبياء والرسل أناس يكذبونهم يزدرون بهم يسخرون بهم لقد وجدوا الكثير من الناس يقاومونهم لقد وجدوا أنفسهم غرباء لقد وجدوا أنفسهم في حالة يعانون منها في كل هذا الضيم وفي كل هذا الظلم وفي كل هذه الطواغيت وفي كل هذه الطواغيت التي تحوك بهم من كل جانب طلعت شمس الرسالة وأشرقت هذه الشمس على هذه الأمة وعلى هذه البشرية فهدى الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله وبالدعوة إلى هذا الدين العظيم من خلال أولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكانوا مكملين بأخلاقهم وكانوا مكملين بصفاتهم وكانوا مرجعا لنا وقد عصمهم الله عز وجل في كل ما يبلغون به فلذلك كانوا أيها الأحبة الأكارم رسلا قدموا لهذه البشرية وقدموا لهذه الأمة خطاب السلام وخطاب الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خطاب العلم خطاب التسكية خطاب الحكمة، خطاب البصيرة، خطاب الوحدة، خطاب القيادة، خطاب المسؤولية، خطاب الفهم، خطاب الوقوف بين يدي الله عز وجل ماذا سنقول له وكيف سنقول له تخيل يا أخي الكريم لو أنك تعيش من غير وجود هؤلاء الأنبياء والرسل ماذا ستقابل الله سبحانه وتعالى مع أن الله عز وجل أخذ عليك العهد والميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا إيش قال الله عز وجل بعد ذلك أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين بهذا العهد وهذا الميثاق أخذ الله عز وجل من أصلاب آدم عليه الصلاة والسلام من ذريتهم هذا العهد وهذا الميثاق فلو أننا وقفنا بين يدي الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لنا لقد أخذت منكم العهد ولقد وعدتموني على أن لا تجحدوني لكان ذلك كافيا لكن من رحمة الله عز وجل بعباده أن أرسل هؤلاء الرسل كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هل تتخيل فضل هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عليك أنت يا أخي الكريم الذي تصلي لله عز وجل خمس صلوات هل تخيلت يوما فضل موسى عليه الصلاة والسلام عليك حينما صعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء فنصحه موسى عليه الصلاة والسلام أنه عالج أمته وأن أمته لا تستطيع أن تقوى على الصلاة كما كانت الأمم التي قبلها فخفضها الله عز وجل عليه من خمسين صلاة إلى خمس صلوات تخيل لو أن الصلوات كانت خمسين صلاة تخيل كيف أن لهذا النبي موسى عليه الصلاة والسلام من الفضل عليك تخيل يا أخي الكريم كيف أن لعيسى عليه الصلاة والسلام من الفضل عليك حينما يقتل المسيح الدجال عند باب رد تخيل وفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليك حينما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه تخيل يا أخي الكريم فضل هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عليك تعلم حقا. أنك بحاجة ماسة إلى التعرف على رسائلهم ليس مجرد التعرف على رسائلهم فحسب كلا وإنما تفكر تخطط تقوم تعمل تكدح كما كانوا عليهم الصلاة والسلام لقد كانوا يعملون لقد عملوا لدينهم لقد قدموا لأمتهم لقد عاشوا لربهم سبحانه وتعالى ومع ذلك كانوا يأكلون وكانوا يشربون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كانت لهم مظائف كانوا يرعون الغنم وكان بعضهم حدادا وكان بعضهم يقوم بالنجارة وكان بعضهم يفعلوا الأفعال التي يفعلها الناس جميعا إلا أنهم لم يبتعدوا عن الله سبحانه وتعالى عن الدعوة إلى دين الله عز وجل فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان كما يقول الماء بن القيم رحمة الله تعالى عليه ثم تخيل يا عبد الله حينما ختمهم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها لذلك أعطى الله عز وجل لأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أوصاف الجلال والكمال والبهاء ما يكملهم حينما يقتدوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بهذه أيها الأحبة نعرف لماذا نتحدث عن موضوعنا فبهداه مقتده إنه موضوع حيوي مهم جدا خاصة ونحن نعيش في زمن الكل يقول ما الحل كيف السبيل ما هي الطريقة من أين الطريقة الصحيحة التي يمكن أن نقتدي بها إنها في كتاب الله اقرأ في كتاب الله وتفكر في كتاب الله اقرأ في صحيح سنة رسول الله ستجد أخبار النبوات أخبار الأنبياء أخبار الرسل في صحيح البخاري صحيح مسلم سنة بي داود سنة الترمذي ستجد كل هذه يجب عليك يا أخي الكريم أن تغرز على غرزهم وأن تسير على ما ساروا عليه حتى يغير الله عز وجل هذه الحال من حال إلى أحسن حال بإذن الله عز وجل البداية تبدأ من نفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم أختم فأقول إن حاجة الناس جميعا إلى الرسالة ورسائل الأنبياء والرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والغذاء والدواء إن حاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الشمس والقمر. ربما يعيش المرء على قط على قطرات من ماء وعلى شيء من عسل أو على شيء من حلو. ربما يعيش المرء مع شيء بسيط جدا من من هذا الشمس. ربما يعيش المرء تحت البئر ولا يرى الشمس كثيرا. لكنه أيها الأحبة لا يستطيع أن يعيش إلا حينما يقبل على هدي الأنبياء والرسل حتى يعيش الحياة الجميلة. لأننا نحن نعيش في المخيم الذي سينقلنا الله عز وجل فيه إلى دار الخلود فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا وإياكم ممن يعملون بما يعلمون وأن يوفقنا وإياكم للعمل على سير وطريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هذا الله